أُذِنَ لِلَّذِينَ يقاتلون بأنهم, أذن يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ 119. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله 110. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق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 صلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز الله لقوي عزيز الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا في المعروف ونهوا عن المنكر الذين في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا وللله عاقبة الأمور وللله عاقبة الأمور وإي يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعدود وثمود وإي يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعدود وثمود وقوم ابراهيم وقوم لوط وقوم ابراهيم وقوم لوط واصحاب مدين واصحاب مدين وكذب موسى وكذب موسى فامليت للكافرين ثم اخذتهم فأمليت للكافرين ثم أخذتهم فكيف كان نكير؟ فكيف كان نكير؟ فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها فكأي من قرية أهلك وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها، فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد، فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها فإنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور. فإنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور. ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده. يُلُونَ كَذِ الذَّارِي اللَّهُ وَعْدَهُ وَإِنَّ يَوْمًا عِندَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ وَإِنَّ يَوْمًا عِندَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ وكَأَنَّهُم وكأي من قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها وإلي المصير وكأي من قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها وإلي المصير قل يا 117. قل يا أيها الناس إنما أنا لكم نذير مبين 118. فالذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق كريم 119. فالذين آمنوا وعملوا لهم مغفرة ورزق كريم والذين سعوا في آياتنا معاجدين أولئك أصحاب الجحيم وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته عليم حكيم ان الله عليم حكيم ليجعل ما يلقي الشيطان فتنه للذين في قلوبهم مرض والقاسيه قلوبهم ليجعل ما يلقي الشيطان فتنه للذين في قلوبهم والقاسيه قلوبهم وان الظالمين لفي شقاق بعيد وان الظالمين لفي شقاق بعيد وان يعلم الذين اوتوا العلم انه الحق من ربك فيؤمن به فتخبت له قلوبهم وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمن به فتخبت له قلوبهم وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي مِرْيَةٍ مِنْهُ حَتَّىٰ يَأْتِيهِمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً أَوْ يَأْتِيَهُم مَّعَذَابٌ يَوْمٍ عَنِيمٍ وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي مِرْيَةٍ مِّنْ حَدِيثِ الْغَيْبِ حَتَّىٰ تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً أَوْ يَأْتِيَهُم مَّعَذَابٌ يَوْمٍ عَنِيمٍ الملك يومئذ لله يحكم بينهم. الملك يومئذ لله يحكم بينهم. فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم. فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا فأولئك لهم عذاب مهين والذين كفروا وكذبوا بآياتنا فأولئك والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أمة ليرزقنهم الله رزقا حسنا. والذين كن حسنا وان الله له هو خير الرازقين وان الله له هو خير الرازقين لا يرضونه لا يدخلنهم الَّهُنَ وَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ حَلِيمٌ وَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ حَلِيمٌ ذَلِكَ ذَلِكَ وَمَن عَاقَبَ بِمِثْلِ مَا عُوقِبَ بِهِ ثُمَّ بُغِيَ عَلَيْهِ لَيَنصُرَنَّهُ اللَّهُ وَمَن عاقب لَدَيْنَا مِثْلُ مَا انقَبَ بِهِ ثُمَّ هُوَ عَلَيْهِمْ لَيُنْصُرُنَّهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورُ إِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورُ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النهار نهار في الليل وأن الله سميع بصير. ذلك بأن الله يُلِج الليل في النهار ويُلِج النهار في الليل وأن الله سميع بصير. ذلك بأن الله هو الحق.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 Halam tera anna Allah anzal min al-samaa' am fa tucbuh 117. إن الله لطيف خبير 118. له ما في السماوات وما في الأرض 119. وإن الله لهو الغني الحميد وإن الله لهو الغني الحميد ألم تر أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك تجري في البحر بأمره ألم تر أن الله سخر لكم والفلكة تجري في البحر بأمره، والفلكة تجري في البحر بأمره ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، والفلكة تجري في البحر بأمره ويمسك السماء. إن الله بالناس لرؤوف رحيم إن الله بالناس لرؤوف رحيم وهو الذي أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم وهو الذي أحياكم ثم Innal insan laka foor. umma jgalna man sakanhumm nasikun. Lekul umma jgalna man sakanhumm nasikun. Fala yunazinna kfi alam. في الأمر وادعوا إلى ربك, وادعوا إلى ربك إنك, لعلى هدى إنك لعلى هدى مستقيم وإن جادلوك فقل الله أعلم جادلوك فقل الله أعلم بما تعملون وإن لَنْ كَفَى ٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ ٱللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَٰمَةِ فِيمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ٱللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَٰمَةِ فِيمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَ ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض؟ ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض؟ إن ذلك في كتاب. إن ذلك في إن ذلك على الله يسير ان ذلك على الله يسير ويعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطانا وما ليس له وما للظالمين من نصير وما للظالمين من نصير وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات يكذون يسكون بالذين يثلون عليهم آياتنا يكذون يسكون بالذين يثلون عليهم آياتنا قل أفأنبئكم بشر من ذلكم قل أفأنبئكم ان النار وعدها الله الذين كفروا ان النار وعدها الله الذين كفروا وبئس المصير وبئس المصير يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له يا فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له Wainya selubuh musibah, siapa yang tidak menginginkannya? Wainya selubuh musibah, siapa yang tidak menginginkannya? Bagi yang meminta dan الله حق قدره إن الله لقوي النعIZER إن الله لقوي النعIZER الله يصفى من الملائكة رسله ومن الناس الله يصفى من الملائكة رسله إن الله سميع بصير إن الله سميع بصير يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وإلى الله ترجع الأمور وإلى الله ترجع يا أيها الذين آمنوا اركعوا وسجدوا وعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون يا أيها الذين آمنوا اركعوا وسجدوا وعبدوا رَبَّكُمْ وَاسْأَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ وَجَعَلَكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ وَجَعَلَكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ملت أبيكم إبراهيم. ملت أبيكم إبراهيم. هو سمّكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس. هو سمّكم المسلمين. رسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فَنِعْمَ الْمَوْلاَ وَنِعْمَ النَّصِيرِ فَنِعْمَ الْمَوْلاَ وَنِعْمَ النَّصِيرِ